قل الآن والأسباط وما Ona لَا حَقَّ عَجَأُ مُلْبِنًا الله i mà iè ki o mà si anh mai de din là kom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 Ta mai gim summan ta dukufolão Tuku banaação u إن الذين كفوا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض